بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى عن الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان أم شجر نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما نا شغوه مستطيرات ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيمون واسيرات إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شُكُفٌ يخاف من ربنا يوم النعموس الطريرة فوَطَّاهُ اللَّهُ شَغَوْا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَطَّاهُنَّ الظَّرَّةَ وَسُرُوراً وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتَهُمْ وَحَرِيرَةَ متكئين فيها على الأراق وإكلاء يرون فيها شمساً لا يرون فيها شمساً ولا زمهرية.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 فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم, إذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سنبا فَضْرُوهُ وَاسْتَبْرَقَ وَحُلٌُّ أَسَوِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلٌُّ أَسَوِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ جَزَاءً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 وأصيلة ومن الليل فسجد له وسبح ليل طويلة إنها أولئك يحبون العاجلة إنها أولئك يحبون العاجلة ويذرون ويذرون وراء